ولئم مسهم نفحة من عذاب ربك ولئم مسهم نفحة من عذاب ربك لا يقول لا يقول ياويلنا إنكنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَثًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيًا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 قلنا يا نار قوني برده وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ونقط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنْتًا وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 ففهمناه سليمان وكلنا آتينا حكمه وعلمه وصخرنا وصخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟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 وأيوب إذ مادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم, ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ مادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ومهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه